إن ن لم م ي ؤ و ا بهذا ا ل ح د ي ث أسفا إنا جعلنا ما على ا ل أ ر ض ز ي ن ة لها لنبل وهم أ ي ه م أ ح س ن عملا و إ ن ا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أول والرقيم من حسبت عجبا آياتنا فتية كانوا الكهف الكهف إلى إذ فقالوا ربنا آتنا من, اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على اذينهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أ ي الحزبين أ ح ص ع لما لبثوا امدا نحن نقص عليك ن ب أ ه م بالحق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 هؤلاء ق و م ا ت خ ذ و ا من د و ن ه ا ل ه ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه ف ي اسماء ع الله الحسنى ل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 ايها ل م د ا ل ي م ظ ر أ ي ه ا أزكي ط ع ا م ا ف ل ي أ ت ك م بذزق من ه و ل ذنب ومن اهل العلم ان يظهروا عليكم يرجموكم أ و يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحون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 وان تدعهم إ ل ى ا ل ه د ي فلن يهتدوا اذا ابدا وربك الغفور ذو الرحمه لو ياخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القريب أ ه ل ك ن ا ه م لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا و إ ذ قال موسى لفتيه لا أ ب ر ح حتى أ ب ل غ مجمع البحرين أ و أ م ض ي حقبا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 إلى الصخرة فإني الصخرة نسيت م ن س ي و ع ه إ ل ا ا ل ش ي ط ا ن أن أذكره و ا ت خ ذ س ب ي ل ه ف ي ا ل ب ح ر ع ج ب ا ا ق ل ذلك م ا ك ن ا ن ب غ س ل ا ر ت د ى ع ل ه م و س و ع ب د ا م ن ع ب ا د ن ا آ ت ي ن ا ه رحمة من ع ن ن د ا و ع ل م ن ا ه من ل د ن ا ع ل م ا قال له م و س ى ه ل أتبعك ع ل ى ت ع ل م م ن ي م ا ع ل م ت رشدا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 إ ذ ا جعله نارا قال آ ت و ن ي أ ف ر غ عليه قطرا فما استطاعوا أ ن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا ر ح م ة من ربي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 قل إ ن م ا أ ن ا بشر مثلكم يوحي إ ل ي أ ن م ا إ ل ه ك م إ ل ه واحد